<متحدث> <متحدث> <متحدث> <تصفيق> أشكو إلى الله الكروب وأجمع حراسك وقلوب وأل بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب أشكو إلى الله الكروب وأدمع حراسكوب. صبر الجميل وحكمة الدهر الدؤو وألوذ بصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤو وأسلم الصعب الجموح إلى معالجة الغذر سلّم الصعب الجموح إلى معالجة الغيور ثقة وإيماناً بمن رحمته تحيل القلوب ثقة بمن رحمته تحيل وإذا تجلى الروح في عبده ملك الدروب وإذا تجلى الروح في عبده ملك الدروب سد الطريق على الزمان وقام في وجه الخطب سد الطريق على الزمان وقام في وجه الخطب أشكر إلى الله الكرور وأدمعي حراسك وألوب الصدر الجميل وحكمة الدهر الدعو